He's... <laughs> أَمْ أَنَّمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Amen. أَمَّن مَّا أُنزِلَ أَوْ أَمَّن مَّا رَأَى وَالَّذِي يُصَوِّرُ Amen. <تصفيق> لا ما في لا يوم فيهم او يوم ما او